مشاهدينا الأعزاء مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد وبرنامج لسه فاكر في حلقة النهاردة حنفتكر مع بعض أحد المسلسلات الكوميدية اللي حقق نجاح جماهير كبير جدا ونال استحسان واعجاب الجمهور وهو مسلسل فرصة العمر حضور المناقشة حول شخصية علي بمظهر وبيسعدنا أن نستضيف بطل المسلسل الفنان محمد صبحي اهلا بكم معاً. اهلا وسهلا. الفنان محمد صبحي بالتأكيد لسه فاكر فرصة العمر. طبعا لسه فاكر آه علي بي مظهر يا فنم مدير بشكل التامينات العاصية مجسي التجارة عضو مجلس إدارة آه هوب فوق علي بي فنان محمد صبحي صراح ما بيتنسيش طبعا فاكر آه طبعا فاكر علي بي محمد صبحي فنان الكاريكاتير مصطفى حسين يا ترى لسه فاكر مسلسل فرصة العمر وشخصية علي بي مظهر آه طبعا أولاً هذا المسلسل من المسلسلات التي لا تنسى لسبب ان كانت الشخصية فيها جديدة قوي بالرغم من في كلام هقوله تاني يعني بس هي كانت بالفعل مسلسل حلو وصبحي عمل فيه دور ظريف قوي أوي, أوي. شايلوا نبي شوية يا جماعة علشان الموقف حارف. ايه ده لا ده فك ناس فك ناس خمسين قرش تنفع هاتي امر الله وريني هاتي هاتي, هاتي. معك بريزة من الصبح مش طول الصبح يا خلبوس خد خلو يا محمود محمود خد البريزة دي ادفع من البنديره ها انت جاي منين من مصر جديده محمود انت ورد. تعالى تعالى ما تنساش تاخد منه الباقي ها يلا يلا يلا, يلا. خليك ناصح كده فتا أهلا أهلا أهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا أهلا أهلا أهل أهل أهل أهل. أهل أهل أهل. معرفتكم جميعا الحقيقه محمود محمود انت ولد انت ولد الجيم محمد بقان. هو وارك. أول بتوع التلفون، هاه؟ لسنا خليك ناس حكراً، لا اهلا اهلا اهلا اهلا. أهلاً. أتسدره. أتسدره الفنان محمد صبحي، أهلاً. هل مسلسل فرصة العمر هو فرصة العمر بالنسبة لفنان محمد صبحي وكان أول بقاء تعارف بينه وبين الجمهور؟ <تصفيق> علي بمظهر أو فرصة العمر كان 76 هي فعلاً فرصة العمر الحقيقية لوصولي لكل بيت. مش بس في القاهرة أو في مصر كلها لا في الدول العربية والوطن العربي كله كهذا الفرصة العمر <تصفيق> أعتقد لكل الفنين اللي اشتغلوا فرصة العمر للمبدع اللي أبدع هذه الشخصية والعمل لنين الرملي فرصة العمر المخرج أحمد بدر الدين فرصة العمر لممثلين كثيرين منهم ممثلين يعني أنا بعتبر إن طبعا كانوا عظماء وأثبتوا نفسهم انما كانت عودة لاسترجاع روحهم بشكل جديد في المسلسل الفنان محمد صبحي أول لما بقول علي ب مظهر أو مسلسل فرصة العمر إيه أول حاجة بتفتكرها؟ يعني أصل علي مظهر ده عاش في وجداني قوي وعيشته قوي لدرجة إن كان الجمهور يعتقد أنه ما هيقابلني شخصياً هيفتكر أنه بطريقة علي بمظهر أو بطريقة الحوار وبطريقة النطق بتاعت علي بمظهر وحركاته فالناس تخيلوا هذه الصورة كتير الدركة لما كانوا يشوفوني لازم يعملوا حركة الهوب فوق دي وقوي قوي واز يولايكو الكلمات كلها انتشرت نسبة تتكلم فيها ومش بالنسبة على مظهر بس هي كل حوار الشخصيات التانية زي شاكر فضل ولولا و وقاسم فندى وتفيدة وفكرية البكرية ها فطبعا أنا حفتكر لما قدمت الشخصيات دي على المسرح قبل المسلسل لإن في ناس كتير بيعتقدوا المسلسل ده أول شيء يتعامل لا لين كتب علي بمظهر كان مسميه عاشق المظاهر وعملناها مسرح في أثناء أجازة كده بين سنتين في إنتهى الدرس ونجحت ولا ما نجحت ده سبب نجاحها اللي خلانا نفكر نقدمها تلفزيون هل حضرتك صادفت في الواقع شخصية زي عالبي بمظهر؟ الشخص اللي بيداعي ما ليس فيه اللي بيحب دايما المظاهر هو مش شخصية بعينها دي موجودة فينا بنسب زي شخصية مثلا هي آسم السماوي احنا فينا سماوية لكن بنسب في واحد عنده سماوية واحد في المئة في واحد خمسين في واحد مئة المئة زي اسم سماوي عندنا علي مظهر بنسب يعني فيه مدعين كتير صحيح ما تبقى الزهر أو فاعه في قوي لكن برضو إلى حد ما بيدي لنفسه بعض السلطات اللي هو مش قادر عليها حضرتك قابلت النسبة العالية قوي في شخصية زي علي مظهر؟ لا هو دي طبعا شخصية تعتبر متطرفة ولانها شخصية كاريكاتورية والكاركاتير هو بارضه التطرف فالمبالغة فالمبالغه في الشخصيه مفيش حد بالصوره الجامده دي بالنسبه لعلي مظهر مش قوي كده يعني طبعا المبالغه بتدي المطلوب اضحاك المشاهد وان احنا بنبالغ في الصورة عشان يتشبع بيها لكن في الواقع مش 100% يعني والله في كتير موجود كده الناس بت يعني بتحط نفسها في صورة إنها زي ما تقولي أبو العريف وهو ولا يعرف حاجة آه كتير لأن الشعب المصري دايما بيحب يقلد يعني يقلد إزاي يعني يقلده يعني زي روا بصورة أنه هو مثلا مش عرفت تبص تلاقي ده بيقلد في الشارع الثاني يوم والثالث وبتاع بعدين بيتفتح الأزهان بتاعت الشباب أنه هو مثلا بيشوف حاجة بيبقى أنه هو مرغوب ان هو يقلدها هو طبيعة الشعب كده عاوز يقلد لكن لا الانسان بقى يقلد الجوانب الكويسه مثلاً ان كانت في مسرحيه ان كانت في فيلم في اي حاجة هيستفاد تقابلك حد شخص زي كده اه في اه تتصرف معه زي؟ والله مرة واحد اداني عنوان ورحت قعدت ضغط يوم بحاله على العنوان ده وطلع ما فيش اي حاجه خالص بقيت اليوم ده راح مني وبقيت مجنني من عايز امسكه عشان اخنقه بيه صحيح انا بسوق كويس إنما الحاجة الوحيدة اللي ما فهمش فيها هي ميكانيكا السيارات أخيراً في حاجة وحيدة ما تفهمش فيها إذا كان كده ما عليش فضل قادل مفاتيح منشكل ممتاز لو تكمل جميلك وتديني 20 جنيه حق البنزين يلا يلا البسي يا واني حماتي عشان أخذك إنتي ولولا هفسعكم بعربية جديدة عربيةك الجديدة؟ إما آه قولي يا أخوي يا حماتي ألقاش معك شل نفكة جيبك آه أوي بس كمي سنتم ليلة يا خبر هي بسيطة من عقولها هلا مال فين لولا كلمني ما بكلمك معاك كم في جيبك ها تفرق معاك كم يعني عايزك تتعرفي كل اللي في جيبي مش مساء يتفكى بقى مات هلا ايه يا جماعة المحفظة بتانت ثلاثة شدت مش شفتيش المحفظة ايه يا زيانا في العربية تحت شو جيء ثانية واحدة أطمنها ليها واحد احنا كلنا كبشر فينا جزء مظهري وبيتباين وبيختلف من شخص لاخر من بيئة الاخرى من مجتمع لاخر انما انا صادفت طبعا الناس غرقوني وغرقوا ناس حولي وبتاع المثل يقولك وحطي في بطنك بطي خصيفي وتبقى انت عايزة تروحي تعملي مشوار فتلاقي اللي نطلك كده واقتحمك وقالك لا, لا. خلاص سيب المسألة دي علي أنا وكيش دعوا فأنت بدل ما حتروحي فخلاص فعلا حتسدقي أن هذا الشخص هيعمل العمل ده فهو يعملش حاجة يعني علي مظهر بيتكلم كتير ويعمل قليل علي مظهر أنا في رأيي أنه شخصية خيرة جدا هو يعشق أنه يخدم الناس ولكن فاقد الشيء اللي يعطيه هو فاقد الأهلية إنه يساعده بس هو في نيته فعلا بيبقى قاصد إنه يساعد اللي قدامه وده جزء من المظهرية يعني إنه يحسل قدامه إن له قيمة آه وهو يمكن بلا قيمة يعني وشعوره إنه بلا قيمة عايز يضع لنفسه قيمة في مساعدة الآخرين قولي آه. أه كمان أه أه قولي لا, لا لا لا لا ليه مش عايزه تقولي لا مع اني قلت اه مزرجنا في لا ليه قولي لا لا طب افتحي بقك اه, آه. فهمي اه ايه دي عندها ايه اه عندها ايه واشيخك الجوف من خلال الرسوم حضرتك والشخصيات الكثيرة والمتعددة لحضرتك أبدعتها هل نقدر نقول في تشابه بين عالبي مظهر وإحدى شخصياتك؟ آه، أنتوا عايزين أنتوا عونا في مطاب ونقول مين خد من مين وحاجات من دي؟ <تصفيق> <آآ> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على أي الحالات هو في عندي الشخصيات الكحيدي الراجل رقيق الحال المتواضع المعيشة اللي هو بستمبرار بيتكلم على مسائل أكبر منه بكثير جداً في بينه وبينها مسافات واسعة خالص يعني من من بعيد لبعيد الأمير أندرو يتدايق قوي لما مثلا يزوده الجمرو بتاع الفيديو وهو معدوش كهرباء يعني المشكلة أنه هو يعني في لوكيشن بسيط قوي قوي لكن يتدايق لما يتكلمه عن الفلوس وهو بيستهين بالمسائل المالية قوي آخر حاجة مثلا أنه هو مبسوط أنه يبقى في بورصة أوراق ماليه في مصر التمالك ومالي بورس الأوراق المياه يعني دي حاجة بيه لعله هي فيها تشابه لكن ما نقدرش انهم نقول انهم مطبقين لبعض لو حد علشاني قوله مش موجود علو مساء الخير مين لا النمر غلط يا سيدي احنا معدناش بهوات تلفون علشانك شوف مين شوف مين قوي حضرتك مين ايه محمود ياسين يوووه الجدع دا ورايا ورايا مش معقول شت قاله في الحمام في الحمام في الحمام في الحمام مش موجود معرفش شت ولد عمي عمي شت انت طيب لحظه احلا اكلمك فضل وانا بلاش بلاش خلاص انهم اطولك يا روح استاذ محمود ايوه فهمت بيهرب مني على اي حال قوله محمود ياسين اتصل بيك وهو مستنيك مع سعاد حسني عشان يعرفوا رأيك في الفيلم الجديد طيب ايه رأيك في الإنسان اللي بيدعي حاجة غير حقيقته؟ لا ده إنسان ما بيكونش كويس عشان دي حاجة أصلا ما بيكونش ليه فهو اللي بيدعي بحاجة دياته بيبقى ضمير ومريض ما عندوش. عقل لا طبعا إنسان مش كويس أوه. بيعمل كده ليه؟ لا كداب مع نفسه ده بدي يكون صادق مع نفسه عنده نقص جواه النقص ده بيعوضه بانه بيحاول يقول انا وانا وانا وانا وهو ولا شيء نقص هو مش اكتر من كده لا ده بقى يعني بعتقد انه هو بينفس عن اشياء في داخله يعني نوع من التعويض يعني هو في حياته رقيق الحال ومتواضع ولا حول له ولا قول انه هو يدعي ما ليس فيه وما لا يملكه ولا يستطيع تنفيذه فده نوع من التنفيذ عن نفسه انه هو بيرضي بعض غرور أو إنه هو بي... بيعوض نقص كبير داخله لأن الشخص اللي نقدر نقول عليه سوي أو شبه سوي لأنه مفيش فيش أسخاص سويين أبدا ما يلجأش للسكة دي يبقى قريب من الحقائق ويبقى قريب من الصدق اللي هو جواه يعني متصالح مع نفسه ما يلجأش للسكة دي هلجأ لها إذا كان جواه فيه صغر ما ممكن تنصحه بإيه بقى أنه يتعالج <تصفيق> <تصفيق> يا سيد علي أنا مش موافق اجوزك بنتي <تصفيق> نعم بس يا عمي إحنا عرينا الفتحة مع بعض وأنا قلت لحضرتك إن أنا تحت امرك جني جني ونص ألف، ألفين، ثلاثة، خمسة أنا تحت امرك من عارف يا حمي لا يا أستاذ مش عارف واللي سمعناه غير كده خالص مش انت بتعرف تقرا اتفضل اتفضل اقرأ علي مظهر الجنيني كان والده وبعدين وبعدين ايه الكلام ده صحيح ولا لا تقول الكلام المكتوب في الورد ده كذب مية في المية اللي كتبوه ناس بيخدو عليها دي الدريبة اللي بيتفعها كل إنسان ناجح يا عمين ما انت عارف اسمع بقى انا مش عارف حاجة خالص ومش عايز لف ودوران وما يهمنيش انت بتكسب كامل من عينة مين انا يهمنيش واحد اللي بنتي ما تجوزت رجل نصاب عايز حقيقة واحدة مجردة الكلام ده صحيح ولا لا صحيح الحمد لله بس مش حقيقي الفنان محمد صبحي ايه اكتر مشهد بتحب تشوفه في مسلسل فرصة العمر او المشهد اللي لما بتشوفه بيدحكك قوي طبعا في العديد والعديد من المشاهد اللي ضحكتنا في المسلسل لكن انا عايز اعرف من حضرتك شخصيا ايه المشهد اللي دايما بتضحك عليه لما بتشوفه كان المشهد اللي انا جيت فيه لزيارة بيت ليلى رابع مرة تقريبا وهم منتظرين انا اطلب ايه ده وهم <تصفيق> بتكلم في حاجات فرعية يعني الراجل اخر ما زي يعني قال لهم سيبوه لي وانا حزنقه في الصالون وحخليه يتكلم المره دي فهو دخل دخلت مع الصالون اعتقد عاد اتكلمه في حاجات كتيره يعني انت بتاخد كام ومرتبك كام يقول له بيقول يعني سيبني سيبك من خلينا فيك انت يعني هو المشهد ده انا فاكره ان عدناه 17 مرة لان كل ما بنيجي المنطقه وعيني تيجي في عين الله يرحمه حسن عبد فكلنا نضحك ايوه يا استاذ علي خير لا خير كل خير ليلى قالت لي ان حضرتك بتشتغل موظف ايوه برافو برافو والله درجه تالته افتكر <تصفيق> لا والله لسه في الرابعه ياااه رابعه مش معقول ومرده حضرتك كام <تصفيق> <تصفيق> 42 جنيه و 17 قرش وليل خالص وليل خالص ملكش إيراد خارجي عايشين ازاي يا راجل دول ما يجيبوش حق الدخان طب خد لك سيجاره يا عم شكه سيجاره شقفاندو بعد كده بقى كل واحد يجيب علبته معاه لانه دي لفتين في الارض وتخلص <تصفيق> ايوه الموضوع اين خدمتك مش كبير او هي هي خدمتك مش هي ولا ايه ابدا ده انا بشتغل من هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا على كده حضرتك من مواليد 2020 اه وعشرين اه من ايام ما كانت الخمس بيض بمليم اه فاكر انت يا قلبي دي كانت عيان بس هترجع امريت تاني الايام دي انت اللي خدت الخير كله يا بس ازاي ساكت على وضعك بتاع رجلك كده لا انت تستحق التالته فعلا لازم اكلم لك محسن بيه او الوزير شخصيا الله يخليك نرجع لموضوعنا ها خير يا أستاذ عالي لا خير كل خير طبعا انت نازل دروس خصوصية ومحاوش قد كده م... على قلبك. آآ القهوة يا خبر انت اللي جايب القهوة بنفسك يا طنط؟ ما الفين العروسة؟ خليها جوا دلوقتي عشان نتكلم براحتنا <تصفيق> <تصفيق> عن اذنكم آآ خير يا استاذ علي ايوه فكريه خير خدت منه الجنيه ما جاتش مناسبه انا عارفاك لخمه وانا اعمل ايه بس يا فكريه ما تعمليش تعالى ورايا ايوه يا استاذ علي خير كل خير ان شاء الله تفتكري يا طنط لما كنتي قد ليلى كنتي دقه قديه ولا تلاقيكي مشيتي مع عمي قبل الجواز الحق قولي الحق, ألحق. باين عليكم تلاقي عمي كان دبور كبير ولا ايه شكل فاضي. سري سري انا وحش خالص آسف آسف سري الهوة دي طعمها غريب ها؟ لا بالعكس ما دم الليلة اللي عملاها تبقى اكيد ممتازة ملها هي بس محويجة حبيتين آه, اه طبش الفنجاني بالمرة لا معلش انا اصلي مضطر استاذن كمان نص ساعه عندي معاد وليه ما لسه بدر خليكوا نبعت البواب لك تاكس شاك معاك فكه انا كنت مضياك جنيه أه لا ماتبوش نفسيكم اصلي فعلا مضطر استاذن كمان أه نص ساعه <تصفيق> خلاص فأنا very very بسيطة بسيطة أجيب بفوتا لا لا لا ماشي. لا خليك مستريح دي غلطتي أنا مشان في أنا لازم أصلحها هنزل لكم سني واحد فنان محمد صبحي من وجهة نظرك إيه سبب نجاح هذا المسلسل وجماهيريته اللي خلت الجمهور ما زال فكروا لغاية النهاردة أنا بقول إن العمل كان فيه درجة من الصدق وأن تقدم من خلال أسرة بسيطة البطل بتاعنا بطل شعبي بسيط بيحلم احلام كبيرة جدا لا تتعادل مع قدراته فاعتقد ان الجمهور يحب يتابع هذا البطل ونفسه انه يحقق شيء كويس يعني انا ما انساش لينين الرملي كان بيتفرج على العمل في اول اربع ايام في اسكندريه <تصفيق> لما عرضناها مسرح فكان قاعد في الصاله فحكى على موقف يعني ان هو واقف ورا اخر باب كده في بتاع فسمه واحده ست بسيطة كده لابسه طرحه سودة كبيره في السن وقاعده وما بتتكلمش والناس عماله تضحك هي ما تحكيش هي قالت يا عيني يا علي يا عيني عليك يا علي وعادت تولول وحدها بصوت مسموع هو افتكر حد معترض ولا يعني حد ده يا عيني يا علي يا عيني عليك يا اخويا يا عيني عليك يا علي والنبي يا اخواننا مش كده يعني هي متضايقه من, من الاسره لما خلت موقف ضد علي لما اعترف ان هو غلبان وان هو عمل كده لانه محتاج يبقى له ظهره وانه يبقى له قيمة يعني لو سمحت احنا عايزين سمير ضروري علشان عندنا ماتش بكره مع النادي الاسماعيلي سريع سريع سيادتك عارف ان الدراسة اهم بكتير من لعبة العيال بتاعكم ده. ثانيا الولد ما بياخدش منكم لا ولا سود ولا حتى بمبي. اه لاحظ سيادتك انه لسه شبل. طيب ويه يعني شبل. كمنه شبل تخموه. تخموه. لا يا صديقي انتو عندكم اجبال بتديهم الكفايات. ايه بس هو لسه ما تثبتش في الفريق وكمان بيلعب احتياطي. انا امنعم امنعم ان يلعب احتياطي. تلنعم. بصفتك ايه بقى يا حضر بتتكلم؟ بصفتي يا عميتو. قصدي مدير اعماله. مدير اعمال مين؟ سمير؟ كابتل سمير من فضلك. واتكلم بأدب. الولد ده فعلا موهوب سنة في بحر سنة. أوب. هيبقى خليفة بليه؟ مفهم من كده انك بترفض اللي يلعب معها؟ لا انا ما برفضش. انما كله بشروطنا. انا ارفض اي شروط مقدمنا. خلاص. As you like. انت حر. على موم احنا قلنا كلامنا وانتهينا. خلاص الدا بيفوض جمل وسيد لا خلاص فضل ألو؟ أهلاً خلاج هيديكوتي أهلاً ده هيديكوتي مدرب النادي العلي أهلاً يا هيدو إزايك أهلاً أنا عاسم مين اللي بيتكلم نا وإزاي كبت المصالح أهلاً مين اللي بيتكلم انت علي؟ يديني تفيدة يا علي عايز سمير لا تفيدة آآ ممكن سميني لهم معاكم في النادي تحت أملك أوي أوي انت بتكلم حد جنبك يا علي؟ آآ الكابتن زكي واسمان يا اخي ايه بدي يا نوس قعد ملك الكابتن زكي واسمان كان قاعد عندي هنا ونزل من شوية لا لا لا لسه ماتفقناش معا ده مش وقت يا هزار ياسي علي فيه مصيبة عالف مبروك عليكم بس ارجوك العقد يكون فيه كل شرطنا الله يخرب بهتك حد دخل في الخط تبقى فيه الزكة نقية عالب أوكي يا هيكو اوكي مع الفي سنة ما قابلك بعد الدور اوكي مع الفي سنة ما عندك سؤال تحب بجول عندك حاجة عايز اقولها له ان هو يحاول يعتمد على النص الكويس في مسرحياته وبلاش الحركات الكتير اللي على المسرح دي انا حاسس ان احنا هنتخانق مع بعض انما يعني انا باحترم رأيك بس عايز اقول ان حسب الشخصية المطلوبة مني هدائها رغم إننا مؤمن بأن الأسلوب الحركي هو أسرع لغة يترجم بها مشاعر ويترجم بيها جمل كثيرة فرغة ممكن تأثر خصوصا إقاعنا النهاردة في الحياة بقى إقاع سريع إنما يعني مثلاً ما أعمل مصرحية زي البغبغان عن السيرك هي مليئة بالحركة لأن الولد أكروباتيست وبيلعب أكروبات وكلا فلازم يبقى متحرك فعلي بمظهر لازم يبقى الشخصية المتحركة الألمعية اللي روش الناس اللي حواليها زي مثلاً عرف الشواف ضر كفيف فأنا أكاد لا أتحرك في حركة واحدة يعني فهو حسب العمل فيمكن لما تشوف الأعمال التانية يمكن رأيك تغير؟ أنا الحين بنشوف حاجات جديدة. طبعا أنا عندي وقفة يعني كده إن شاء الله في الأول الموسم الشتوي القادم إحنا هنقدم أنا ولني الرملي. إعادة كل المسرحيات والعروض اللي قدمناها زمان من خلال ريبورتوار يمكن ده ما حصلش في مصر قبل كده من 30 سنة إن فرقة تقدم 8 أعمال من أعمالها المسرحية من سنة 75 لغاية النهاردة يعني خلال 17 سنة بنقدم انتهى الدرس وعلي بي مظهر وانتحر والمهزوز والهمجي وتخريف سيخطل تغيير شوي في الأبطال متهين. هو مش تغيير بس في الأبطال وهو ليه إحنا هنعيد الاعمال دي إحنا بنعيدها علشان نشوف إحنا نضجنا ولا لأ إحنا تقدمنا ولا لأ بنقدمها منظور جديد بعد عشر سنين بعد عشر سنة بعد اتناشر سنة بعد ثمان سنين إزاي هنقدمها طبعا بوجهه نظر جديدة وبنقدمها برؤيتنا النهاردة بعد مرور الزمن ده نقدمها إزاي والناس تشوفها من خلال المسرح إزاي هيبقى في شكل مهرجان مسرحي أعتقد إن هيهم الناس كتير إنهم يتابعوا يريد برضو يعني يدينا كل شيء جديد ويعالج الحالات اللي احنا نشوفها بالشباب وانا شاب طبعا يعني في بعض النواقص بتبقى موجودة في الشباب يريد تعالجها عن طريق المسرحيات والتمثليات يعني طبعا المنظور الفن لما بيتعرض لمشكلة يقول عايزين نعالج مشاكل الأطفال عايزين نعالج مشاكل الشباب عايزين لأنا ما أعتقدش أن هناك تصنيف يعني لأن برضو منظور الفن كتير بيبقى خاطئ إنه يعالج مشكلة الشباب يعالج الإدمان أو كده تلاقي كل الأعمال الفنية بتقدم عن الإدمان أو بتقدم عن ازاي الشباب يبعيدوا عن الإدمان أو يحارب الإدمان أو كده طب الأعمال دي طب ما كل واحد لو قدم الصورة دي طب إيه يعني عايزين نقول إيه إنما أنا بعتقد أن الشاب إحنا أنا شخصيا مؤمن انا أنا بقدم دراما أو بقدم من الواقع بتاعي ما يهم الإنسان عموماً سواء كان طفل أو كهل أو شاب أو امرأة. أنا بهتم بالإنسان كقيمة إنسانية. بهتم مشاكله في هذا العصر تتعدى إنه شاب أو طفل أو فأنا ما أعرفش ما بحبش التصنيف لأن أنا بعيش جوا جوايا طفل وبيعيش جوايا شاب وبعيش جوايا كهل يعني الإنسان بيبقى جواه مزيج من هذه الأحزيز كلها بمشاكلها الفنان محمد صبحي بيزداد خبرة يعني لو شفنا النهار عليه علي مظهر بالتأكيد هو ممكن يعملها ولو كان أقل حجما فكانت لايق عليه قوي في حركاته لكن هو بقى دلوقتي يعني اتساقل أكتر وبيقدم بخبرة أكتر في المسرحيات خصوصا الجديد اللي عملها طبعا بشكر بسيد مصطفى جدا على رأيه ده لأنه هو أيضا له دور في رسم الكاركترات أو الأنماط الشعبية بطريقة يمكن أصعب من الممثل الممثل عنده وسائل تعبير كتير بالصوت وبالحركة إنما هو عشان يجسد شخصية عيش في وجدان الناس من خلال كاريكاتير في جزء في مساحة صغيرة في جريدة فده شيء أنا بعتبره شيء عبقري يعني وأنا معجب جدا بالكاركترات اللي بيعملها بس بتخض كل ما بيعمل الكاركتر في الجرمان بتخض ليه لان بندم ان دا ما جاليش الفكرة دي عشان اعملها في شكل حي يعني فني وبغير منه يعني بغير منه لما بيجسد شخصية هموت عايز امثلها عال سيني واحدة يلولا هلو هلو الهيلتون ايوة يديني غرف 412 ايوة انا علي بيه مزهر حمار. هلو اهلا شوكت بيه اهلا اه يا فندم اه بكلمك اه بخصوص الموضوع بتاع المره اللي انت اتحيلت عليا فيه اه طبعا موافق اه ده من حيث المبدا اه يا فندم المهد ده بنتكلم فيه بعدين نعم اه اوي اوي ازيولايك خمسه الاف دولار في الشهر لا مش ممكن طب خمس الاف دولار يعملوا ايه في الزمن ده شوكت بيه لا مش معقول اه كده معقول كمان تلاف لا السرليني من فضلك ايوا اوي اوي تحت امرك ازيولاي اه انا ممكن اتباد مكلم لك موسم بي طبان مال ثم اه اه اه ايوا اوي تحت امرك شكرا يا سمير شكرا مزير. اوي اوي تحت امرك طبان اتباد لك موسم بي هاي في نهاية لقاءنا احنا بنتوجه لك بالشكر ومتهيقلي ان الجمهور كله متشوق ان يشوفك في شخصية جديدة خاصة وانك حققت نجاح كبير جدا بعد ما قديت شخصية علي مظهر وشخصية صنبل واحنا في انتظار الشخصية الجديدة اللي حنشوفها قريب جدا في التلفزيون وفي نهاية لقاءنا بنشكرك مرة تانية وبنتمنى دائما التوفيق اشكرك و... الحقيقة انا اتضحني من البرنامج ده مش انا بس لسه فاكر لا ده الجمهور كمان لسه فاكر ده شيء عظيم جدا هو ده يعني حق جمهور علي وحقي على الجمهور انا كسبت كتير ان هم لسه فاكرين شخصية علي بمظهر لغايه النهاردة واسعدني جدا اراءهم واتمنى ان انا اتقابل معاكم في البرنامج مرة تانية علشان شخصية تانية اعملها قريب للجمهور اللي لسه فاكر مشاهدينا الأعزاء نشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء وحلقة جديدة ولسه فاكر